ومي يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدا ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نواله ما تولى نواله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره.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 وقال لا أتخذن من عبادك نصذا من فروضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم ولا أمرنهم فلا آذان الأعناق ولا أمرنهم خلق الله وَمَن يَتَقِدِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا هُرُوْرَةً أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيْصَةً